كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء أولئك في غرال بعيد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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من إلى النور وذكره بأيام الله إن في ذلك آيات لكل صابر شكور